An aziruh annuh la ilahe illa ana fettakun. Halak al səmavat ve al arzd bil hakti taala amma yüşrökun. Halak al insan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 وأنهاروا سبل اللع لكم تهتدون وعلامات وبنجهم يهتدون أ فمن يخلق كمن لا يخلق أ فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله الغفور Allahü yâlem ma tucerun ve ma tâlinun. Ve kileri yedgûn min لا la yâhlukun şeyâ ve hüm yâhlukun. Amwatum gâir ahiyâî ve ma yâşgurun ayyan yubâthun.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 الذين تتوهّموا الملائكة ظالمين أنفسهم فَالقُوَّةُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ أبواب جهنم خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِكَ سَمَثُوا الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقُوا مَا ذَأَّزَ لَرَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ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 Allah ile sؤalın amma kon tum tefteron ve yegâlun lillahi ilbânati sübhanhu velemma yeshtehon ve ıza buşrâ ahdum bilunfa zlla vâjehu muswadu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 Allahu fadıl bazı kum ala bazı in fi rızık. Fıma lüven fadıl biradı rızqı him ala ma melket aymanı hum fıhum fihi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 بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً, أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل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 ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينذرون وإذا رأى الذين أشركوا شركائهم قالوا قالوا ربنا هؤلاء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 Veyoum nabathu fi kelli ummeti şehidan عليهم min anfusihim ve dinnabik şehidan ala hula. وَنَزَّلْنَا alik al Kitabet biyan li kelli şeyi vahuda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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسالن عمّا كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء و تذوق السوء بما صدتتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمن قليل إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باقٌ وَل نَندزًا الَّينَ صَبَرُوا أَجرْرَهُم بأَحْسَن مَا كانَهُ يَعملون مَنْ عمل صَالِحًا مِ ذَكَرٍ أَ فَوَهُو مُؤمنِنُ فَل نُحيًاهُ حيةَ طَييبَ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 Men kafar bil Allah nin bagdi imani illa men akrha ve qalbhu mutmeen bil imani, ve lakin, ve lakin men sharap bil kufri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 İnna Allaha, ma al-lazinett-qo, muhsinun.